بسم الله الرحمن الرحيم يا مَن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا مَن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ لا ترفعون أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لمن الذي لم تحن الله طلوبهم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعفون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ذا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ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 ولكن الله حدد اليكم الايمان وزينه في قلوبكم مكروا اليكم الكفر والفسوق وكروا اليكم الكفر والفسوق والضلال اولائك هم الرواشد فضل من الله ونعما والله عليم حكيم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 لا يسفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا نذا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا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 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ لَغَائِتَهُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ مِن إِيمَانٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ